إذ كانت ربي راح تنسى من عيدها مرشا روي داوين داوذات العيد إذ كانت ربي راح تنسى من عيدها المحبات والخاطر أتشوفين وزودي عشت النفاجة من دبل بير الحديد ضرب درز النزاح لدي الحديد الحج مدني حعني الجديد الكرانات طف كل جديد اي زرر ندر يا ويوه العديد الحزر ماداني الخير في الجديد الكرانات ليست سيرا مبيديد اسوير ادوغل منك يفعل الحديد الشراوي داوين لو دات اليد افشانة رب الراحل وساد اليد الكراوي داوين سازلوا لو ديته او كانه موت يعني سبحوله عيدي كلنا عدلي تستسلوا فيش جديد في الثلاثه بيدي قلت لي تازي ترسل نظام بعيضي ولك سوديان اكل كلام انتجي تقول لي درا ما رتب في حسابي الحزن ما دني تحبي My family. Net manager al omรierd. Jas Empaters drop Nu ek Van respuesta hypereidde. Iro Guys ek with is flesh the dawn on the wasteland. He wasять indones all at 7 اشو فرحلك ندير القارنزا قورا والزيل الحمدي الشيفره دي كانت لي وين نشكي دي امزوكم بولنك ترد ركيدرنا ما دكن مر العجيب شركات وطرناوي جديد جديد اسمك سعاده من اكرم مجيد اسمك فاجمل تركات نحسادي اياك دمل قدو فالسعدادي محمديات الوسيل الهمجي السياحة كيسي تفوري طفل حديدي أبلوم يا نادم تول هالنزاحي بلدي أرشار ويداوين لو داتي لدي الراح في السادة لدي أصيبو شعيبي قلبة لي قزيدي المحمدية السياحة تشكدي الحجل مدني دي تي كامر قزي أزنتي يدو قرب ناري اكتل دي بس وافرضي دي لان فوراش كثير المن زوج مسيح ازلو وطيف الكار مو جنان الحج ما دنيت في تلحور والزيت تسيبو شعيبي مونتي قميتودي ازريكو نودنيت نفرحوا للعيد يصير العاد حن واللي را تحسدي يكر الخير نكرب في جد ارضى مربي والدينك شفتي اياسيد صباح انتني جلجيدي امصابو زينت بحياه جديدي عين سبع انت في كل ashmi ji akshar